م و س ل ع ه النابلسي ر للعلوم الاسلاميه د ي ي ن إ ك نعبد و 「そして私た و はこのよう ا م ض ل و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ذ ي إن ش ا ء ج ع ل لك ا م ي ه جنات تجري, جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا بسم ل ل كذبوا ب ا ا ع ة الله ا إذا رأتهم من مكان بعيد ا ل ر أ ت ه م م ن م ك الرحيم موسوعه ر ن ي ن النابلسي للعلوم ت ا ي ث ب و ر الاسلاميه ا ثبورا كثيرا أذلك موسوعه النابلسي ا للعلوم الاسلاميه يشاءون ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أ ا ن ت م اضللتم عبادي هؤلاء أ م هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك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 م の思い出を忘れずに」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 ق د ن ا إلى م ا ع م ل و الله من م ع ف ج ع ن ا ه ب الحسنى ء منثورا موسوعه النابلسي ج ة يومئذ ن م ق للعلوم تشطط ا ل س م ا ء ب ا ل غ م ا م ونزل ي ل パの手マ 「私の手を縮めてくれ」 م و س و ل ي النابلسي ي ت ي ل ا يا ي و ل ت ا ل ي ي ت ن ل م أتخذ ف ل ا ن ا خ ل ا يا ي ل ت ا ليتني م ي ا 「私の名前は何でしょうか?」 ا ش ي ط ا ن للانسان خ ذ و